له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدوء آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه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 باطله فيه الرحمة وظاهره من قبلي العذاب ينادونهم ألم لكم معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم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 مؤاكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأنن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألم يأنن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق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 لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموار والأولاد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 إبراهيم وجعلنا في ذرية him النبوة والكتاب فمنهم مهتدون وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وأتيناه الإنجيل وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً بِتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بَتِخَاءَ رَطْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجَرَهُمْ وَكَثِيرٌ منهم